استعوذ في شرف يستدركوا فيها ما نتركناه قبل كلام النصراء عن حول الكوزة والشتاة وهو الإيمان من المحال وخيام الساعة وهذا هو الرقم الخالص من أركان الإيمان وهو الإيمان اليوم الآخر وما يخر فيه قدر الله تعالى والذين يرجولون بما انزل إليك وما انزل قبلك وجه اخرته يوم القيامه فراجع جدكم ليس ذكرهم ليس ذكرهم قادمون قادما للمشئ لي والمغرب ولكن الذكر من الله ليوم الاخره والملائكه ورسول تاج وقال سبحانه يا أيها الذين ممنوا لا تبثلوا صدقاتكم بمن والأذى كالذي ينفقوا ماذا لآلاء الناس ولا يؤمن بالله يوم الآخر وقال جل ذكره فكيف إذا جمعناهم ليوم لا رئيب فيه كل نفس ما كسبت وهم لا يؤلمون وقال جل ذكره الله لا إله إلا هو لأجمع لكم إلى يوم الإيامة ما أريد فيه ومن أصدق من الله حديثاً لا أحد وقال جل ذكره إن الساعة آتية أكاثر فيها لتجزى كل نفس بما تسعى وتقدم في حديث جبريل الطويل قال اخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل وأخرج عن إمام أحمد عن ابن عمر اللهم ما دي الستات وخلوه بيسكيته يا ربا يا ربا يعني بيكلم في الإيمان يعني اللي بتتكلم دي يعني تستأذن لها أحسن فيعني اتقل الله في مين وما الطويل قلنا ذكر فيه المسؤول عنها عيسى بأعلى من السيد وفي حديث ابن عمر اللي من أحمد قال مفاتيح الغيب خامسون لا يعلمها إلا الله إِنَّ الله عَنْدَهُ عِلْمُ السَّارَةِ وَيُنَزِّمُ الْرَيْسِ وَيَعْلَمُ مَنْفِقُ الْحَارِمِ وَمَا تَدْلِي نَفْسٌ مَاذَ تِكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْلِي نَفْسٌ فَأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتِ ولما جاء رجل بن صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاريو المسلم وقال يا رسول الله متى الساعة قال وما أعددت لها قال حب الله ورسول قال فإنك مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمال أبي أظن أنه نحبهم ونرجو أن نعشر معهم وإن لم نعمل بأعمال أبي الإيمان قلنا بأنه ركن من أركان الإيمان وهناك أمرات وعلامات تكون قبل قيام الساعة وقد أشار القرآن إلى قربها وذنوها قال سبحانه اقترض للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون كانت هذه العلامات الدالة على الساعة مؤشرات تردنا إلى الله عرب العالمين والله سبحانه وتعالى كما قال هذا نذير من النذر الأولى أذفت العازفة ليس لها من ذلك اقتربت جدا وقال فعلي أنظرون إلا الساعة أن تأتيها من فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم فاعلم أنه لا إبااء الله والسفر إلا الأحاديث في أشراط الساعة متواتر وإحنا قلنا أن الحديث المتواتر منكره كافر يعني كألمه المسألة اللي عليها حديثة متواتر يبقى أصبح معلوم من الدين بالضرورة وإيه اللي بتاعه بأعلى درجات اليقين آآ آآ فيها حديث كثيرة جدا يعني في حديث جبريل ضمن العلامات قال أنت لي للأمة ربتها وأن ترك فات القراءة الحالة لعاء الشائعة في المنيان ويقول أن موسى صلى أيضا في حد أخر وعيثت على مساعة كهاتين بأت علامة قرب الساعة بعثت النبي محمد صلى الله عليه وسلم آآ أيضا آآ النبي عليه الصلاة والسلام حينما آآ صلى آآ لأصحابه الفجر وصعد المنبر خطبهم حتى حضرت الظلم فصلىها نزل صلى ثم صعدت المنبر فخطبهم حتى جاء العصر فصل العصر ثم نزل فصلة ثم صعد المنبر فخطبهم حتى غربت الشمس فأخبر رسول الله عليه وسلم في هذا اليوم بما كان وبما هو كاعر فأعلمنا أحفظنا يعني النوع الصلاة وإنما رسول لما كان بيتكلم كان يذكر الكلام كأنما يعني قد انفصل الكلام وعبر عن نفسه وكرره ثلاثا يعني كلام موضع بين ما يختلطش على المستمر وبيكرره ثلاثة وكان أصحاب الله صلى الله عليه وسلم يحفظون من مرة وفيهم من يحفظ من مرتين الثلاثة دي كانت ندرة اول ولذلك ابن عمر لما كان عند الكعبة يوماً فجاء رجل فقال قصيدة طويلة وكانوا مشهورين بالمعلقات اللي تصل لالف بيت واربعة تلاف بيت فواحد قال قصيدة مئة بيت ثم لما ذهب اختلفوا في بيت من ابيات فقال سبحان الله وفيكم ما اللي هيحفظ من اول مرة؟ ف. قصر عليهم حتى يأتوا من البيت الذي اختلفوا فيه لذلك لما النمع الصلاة يخطب من الفجر لغاية غروب الشمس والصحابة المتنمدين بصرحوا بيسمعوا لأنه مؤمن بأنه بيسمعه ده هيفيده وظل على هذا إلى الله تعالى ولذلك يا مشكلة المتعلم انه يستمر ليتعلم ويتعبد ويطبط ثم بعد ذلك ان يسر الله تعالى لو ان يدعو او على الاقل ان ينبه وينذكر نفسه وغير لانك على ثغر من ثغور الاسلام الا الشيء اللي فيه أشياء كثيرة بين هذا هنحاول نختصرها ونقول أن الألامات الكبرى على قسمين والكلام ده مهم جداً لإن ده دينك يعني مش تعرفه على ده هتنتحب فيه أو يعني تبقى تقول فيك اللي داك أو تخطب لا تعتقد لإن ده دينك العامات الكربرة فإن هذه الساعة تنقسم بإيه قسم القسم الأولى بنقول في علامات يراها المؤمنون وهي ستة علامات الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ويأجود ومأجود وطلوع الشمس من مغلمها والدابة والدخان دول كانت الدجار وإيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وفوء الشمس المغربة والدبق والليه والدخل في علامات بقى تانية لا يراها المؤمنون وهي أربعة علامات بيما دول كم عشر اللي احنا قلن لهم التي لا يراها من الممكن أربعة ثلاثة خصوص خصف بالمشرق هذا واحد وخصف بالمغرب والتاني وخصف بجزيرة العرب الرابع نار تخرج من عدم أو قال من قعر عدم تسوق الناس إلى محشرهم يبقى العلامات التي لا يراها المؤمنون الثلاث خسوف بالمشرق وبالمغرب وزلزله العظم والنار اللي هتخرج من اليمن من قاع عدن فسخن الناس الى ايه الى المحشر ايه لا يراها يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيقدم لاهل الايمان ان يروه الاشياء ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق فقبل الساعة نعرف أن المؤمنون يجتمعوا في مكان وتقوط أو يحروف بيسرى ثم يقع شرار الخلق الذين عليهم تقوموا إيه؟ الساعة فيقصد بأحدهم في المشرق وفي الآخر في المغرب وفي جزيرة العرب ثم تأتي النار تسوق الناس كله بيجرى عشان ما يلعج وكله يردع إلى أرض المحشرة الأول العلامات التي يراها المؤمنون وهي للترتيب كما ذكرنا الدجال أول واحد الدجال ندعو في اخر صلاتنا بأن ينجينا الله تعالى من, إيه؟ من فتنة المسيح الدجال أخرج الإمام المسلم ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول قوله الله ربما إن نعوذ بك من عذاب جعنم وأعوذ بك من عذاب القضل وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجاه وأعوذ بك من فتنة المحيا والمنات الإمام مسلم يقول إيه قال مسلم بن حقاك بلغني أن طاوص طاوص كان من كبار التابعين قال لابنه طاوص بعد ما ذكر هذا الحديث بيقول لابنه أدعوت بها في صلاتك احنا نقولها بعد التشاهد وابن السلام في التشاهد الأخير فبيقول لابنه انت قلتها قال لا قال لا قاعد صلاتك عايز يقوله المنطقة بصلى إيه المؤمن بيضع هذا الدعاء دقل كل صلاة راجياً، موقناً، مؤمناً بأن المسيح الدجال ينزل ولما ينزل بيسأل ربنا سبحانه وتعالى من يخيه شرر فتنة المسيح الدجال وبالمناسبة هو اسمه المسيح الدجال بالحال في بعض الناس يحلوا له ان يتقول ايه المسيخ قول لك لا ما هو المسيح يعني عيسى وده المسيخ فعل الكلام هو صحيح إنما هيأتي الفرق وانو بيتكلم عن الدجال برقه هنقول الفرق بين المسيح إنما هو ده المسيح الدجال ده كان المسيح عيسى عليه السلام ده احنا بنعليه ايه الدجال يبقى من المسيح لما يترى الدجال يلا معروف ان ذا ايه ايه ما هواش المسيح ابن المريك وقد حذر الأنبياء أممهم من, أم من الدجال حتى نوع عليه السلام اخرج ابو داود ابن عن ابي عبيد ابن الجراح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لم يكن نبي قبل إلا وقد أنذر قومه الدجال وإني أنذركم قال فوصفه لنا وقال لعله أن يذركه بعض من رأيت سمع كلامه قالوا يا رسول الله قلوبنا يومئذ مثلها اليوم فقال أو خيرني يعني ممكن للقلوب بل أجدعه اللي يوصم فتنة للدجال فقد أوصمه وعن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطرنا رسول الله صلى الله قال إنه لم يكن نبي إلا وقد أنذر الدجال أمته ألو إنه أعود عين الشمال وباليمين زفره الزفره لحمه بتنبت في الحدق ال N2 اللي بيجي فيها يعني الحدقه نفسها يبقى فيها زي العنبه كده الطفي بين عينيك كافر يعني مكتوب ك ف ويخرج معه وديان احدهما جن واخرها نار فنوعه جن وجنته نار فقول دجل الناس الست ربكم احي واميت و معه من الانبياء يقول اني لا اعرف اسمك واسماء ابائك لو شئت ان اسميها سميتها أحدها عن يميني والآخر عن يسار يقول ألستم ربكم أحي وأمين فيقول أحدهما كذبت فلا يسمعوا من الناس إلا صاحبه ويقول الآخر صدق ويسمعه الناس وذلك فتنة ثم يسير حتى يأتي المدينة فيقول هذه قرية ذاك الرجل فلا يؤذن له أن يدخلها ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عند عقبة أثيق الدجال حينما يخرج بعض الناس يسمعون به اثنين مؤمنين موحدين فإن واحد منهم يولد تاني إيه تعالى ألا نذهب إلى الدجال فنفحبهم فيقول إن نهينا إن نورد أنفسنا مواد الهلكة لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتمو إيه ما تروحش إيه إيه كاذا لو فرض عليك وباعه واكع ما توليش لكن لا تذهب إليه حتى لا تفتنوا ولذلك نبصلون كان يقول أباهم لا تدعم إلى نفسي طرف تعيب إذا انت انفكر من تطرق وتعمل وتقيم الحجة وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَمْ تَلْقَوْمَ لما إلتقى الجيشان رجع تلت الجيش فقد رأيتموه وأنتم تنظروا فلا تغشى مجالس السفاء لكن إن فرض عليك فرد قال لابد أن نذهب إليك قال لَا إِنَّ نُهِنَا أمراه يحبع صاحبنا عشان يقيم الحب فلما ذهب الدجال فتنا به فكفر بالله وآمن بالدجال فلما جاء موكب الدجال موكب الدجال قعد ماشي لغاية مين وصلوا بصاحبنا اللي وقف اللي مرشه فقال له صاحب اللي كان رأيه يقيم الحجة على الدجال ينتصر عليه قال لأخي ألا تؤمن بربنا تعال لم يكتفى بأنه قفى ولكن أصبح من إيه من دعاة الدجارة لذلك لا بد الإنسان أن يدعو الله تعالى أن يجنبه هذه الفتن ما ظهر منه وما بطن في حديث عزيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنا لا أعلم بما مع الدجال مين الدجال أنا عارف اللي معاه أكثر منه هو ليه؟ ليه اللي أخضمنا بهذا؟ النبع عليه الصلاة والسلام فيا إنا عارف اللي معاه معاه قال معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجد فإن أدركنا واحدا أو إن, أدرك إن أدركنا واحدا منكم اللي لو حق يعني بعمل إيه فليأتي نارهم فإنها جنة ولا يأتي ماءهم فإن ماءهم ماء الدجال لما ينور أنا أرهي وأمير يأتيه هذا الرجل الموحد يقول له أنت الدجاج أنت كافر ومكتوب على جميل الكافر ضربهم العمل يقرأها القارئ وغير الخارئ يعني شوف بقت من الفطر مكتوب من جبينه وبين عينيه كافر فقال لهم أنت الدجال قال فقتله ثم قال لهم ألا أخي قالوا إن أحديتهم فأنت رب فنادى عليه فقر حيا قال والله ما ازددت فيك إلا يقينا فعلن انت الدجال وانت الكافر خذ ذلك الدجال هيقتلوا مرة واحدة معا الشيطة للتانية لا يموتون فيها إلا الموتة اللي ايه القول كنت بقى كذا اقتلوا لان تستطيع انت اقتلوا بيه لا يستطيع شوف معنا على مكة وظهر الناس لكن تكون لكثير من الناس فتنة أيضا فيما أخرج أبو داود رحمة عن حذيف بن اليمام أيضا عن نفسه صلي قال سيكون في آخر الزمان قوم يقولون لا قدر هينفوا القدر فلا فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم فإنهم شيعة الدجاج هم دول جماعة القدرية دول هم دول الله يشيعوا الدجال يعني هم يجيعون وينصروا ويؤمنوا بيه على أنه ربهم كفروا بالله العظيم وأمنوا بالدجال وحق على الله تعالى أن يلحقهم به المسيح الدجال سمي بالمسيح لأنه ممسوح العينين بخلاف المسيح ابن مريم الذي اشتق اسمه من الماسح شبه الله سبحانه وتعالى قال وأبرئه الأكمع والأبرصة وحوحي الله كان لما يمسح على المريض يبرأ بإذن الله فسمي المسيح يعني الممسوح البدن من الأبناس والآثام أما الدجال فهو الممسوح العين اليمنى أو اليسر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلاً آدم فأحسن ما أنت رأي من آدم الرجال آدم يعني له مسمير له لمة كأحسن ما أنت رأي من اللمم ليه ايه طرف للشعر اللي ورد يعني ايه كبير قد رجلها او رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين او على أواتق رجلين يطوف بالكعبة فسألت من هذا قيل هذا المسيح ابن مريم فاذا ثم الى انا رجل جعد قطط اعور العين اليمنى كانها عين باطوفيه جعد جعد وجعد دي啊 اللي اه خواتم كده وفي قطط العين بتاعته زي العين القطب أو قطط يعني من البياض بياض فيه اللون المسحوب ده زي اللي عمده استرار الصفرة أعور العين اليومي كأنه عينب طافي فسألتوا عن هذا قيل ليه هذا المسيح الدجال الدجال ظهوره علامة من العلامات الكبرى وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثٌ إذا خرجنا لو تلعوا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خليها ما عادش ينفع طلوع الشمس من مغربها والدجال ودافبة الأرض وعن أبي ريو عنا نيسا صلى الله عليه وسلم قال بادر بالأعمال الصالحة ستا الدجال والدخان ودابة الأرض وطلق الشمس المغرب يا ها وأمر العامة وخوايصة أحدكم أمر العامة يعني إيه؟ يعني قيام القيامة